كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرحوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يثقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِينٌ وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ إِلَى ضَالٌّ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ ينظرون هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 وأن هذا الكتاب يكون في سجين في اسفل شيء تحت الأرض السابعة في ضيق يعياذ بالله او أن الكفار أنفسهم أموات الكفار يكونون في سجين اسفل شيء وأضيق شيء هذا مكانهم بعد الموت ثم يبعثون الى ما هو اشد منه يوم القيامه و من السجن وهو الضيق مكان الضيق و هو صيغه مبالغه يعني يضيق شيء فيه سجين كلا <تصفيق> ان كتاب الفجار في سجين ثم هوله فخمه بصفة مهزعة وما ادراك ما سجين لا يعلم لا يعلم هذا المكان وما فيه من الضيق والشرور والنار إلا الله فلا أحد يدري عن ذلك كتاب مرقوم أي كتاب وأعمالهم مرقوم يعني مكتوب وقيل مرقوم يعني مختوم لا يزد فيه ولا ينقص ولا يغير ولا أحد يملك أن يغير هذا الكتاب وأن يمزقه أن يستريح منه بل هو كتاب ملازم لصاحبه نكون في عنقه وكل إنسان أذبناه طائره أي عمله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا إن الفجار كلا إن كتاب الفجار لا في سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرخوم ويل يومئذ للمكذبين وويل كلمة عذاب لا يعلم شدته الا الله فهو وعيد من الله لهم ويل يومئذ للمكذبين كذبون بأي شيء كذبون الرسل كذبون الكتب كذبون بالدين الشريعة ويل يوم عين للمكذبين لم يبين ما ما الذي كذبوا به لأنه عام كذبوا بكل شيء لم يصدقوه شيء والعياذ بالله ويل يوم عين للمكذبين الذين يكذبون يعني من جملة تكذيبهم كذبون بيوم الدين يوم الحساب لم يستعدوا له لأنهم لا يؤمنون به ويقولون ليس هناك بعد إنما هي حياتنا الدنيا الذين يكذبون بيوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب وما يكذب به أبي يوم الدين إلا كل معتد تعدل لحدود الله شرع الله أثين شديد الإذن معتد في افعاله اثيم في اقواله هذا الذي يكذب بيوم الدين المعتدي الاثيم اذا تتلى عليه ايات تتلى عليه يتلوها الرسول عليه الصلاه والسلام يتلوها اهل الايمان ويقراون القران يسمعونه لا يصدق بالقرآن ويقول أساطير الاولين ما هذا إلا خرافات وهذه أساطير يعني أكاذيب سطرها محمد أو استعان بآخرين قالوا أساطير الأولين اكتتبها تملى عليه بكرة تملى عليه بكرة واصيلة وعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطيط الأولين هذا موقفهم من القرآن في الدنيا تتلى عليه آياتنا أضافها إليه سبحانه إضافة صفة إلى منصوفها فهو مستهزئ بكلام الله استهزئوا بكلام الله استهزئوا بالله عز وجل استهزئوا بالمتكلم قالوا أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا القرآنية قال أساطير أي هذه الآيات هذه أساطير ليست وحيا منزلا من الله ولم يتكلم الله بها بل عندهم ان الله لا يتكلم كما عليه الجهميه والمعتزله انما هالكلام هذا من كلام جبريل او من كلام محمد لان الله عندهم لا يتكلم إذن هو مثل الصنم الصنم لا يتكلم الصنم لا يتكلم ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال لهم وقال لهم لما سألوه من الذي كسر اصنامهم قال لهم كبيرهم هذا الذي كسرها كبير كبير الاصنام انه ما يرضى ان تكون معه اصنام اصنام صغيره يريد ان ينفرد بالربوبيه كسرها كبيرهم ماذا؟ فاسالوه ان كانوا ينطقون اسالوا هذه الاصنام من الذي كسرها ان كانت هذه الاصنام تنطق وتخبرك تحداهم بذلك فدل على أن الرب يتكلم ما هذه الأنصنان فإنها لا تتكلم ونكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ما هؤلاء ينطقون وصفوها بخرس. ولا تقدر تعبرهم تعبر ثم نكسوا على رؤوسهم ما شاء الله ما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 على شكل عجل من ذهب قال هذا إلهكم وإله موسى فعبدوا صدقوا السامع قال الله جل وعلا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا يعني لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فألم يروا أنه لا يكلم الرب يتكلم الجميع يقولون لا ما يتكلم ان الله العظيم ولا اهل الجاهليه يقولون هذه اساطير الاولين ليس الكلام ما حذوا اذا ما الفرق بين الجهميه وبين بجهل جهل وأبي لهب الكفرة ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال لهم تبكيتا لهم توبيخا لهم هذا الذي كنتم هذا الجحيم هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا عينوها الآن وادخلوها هذا آل الذي كنتم به تكذبون في الدنيا ثم ذكر سبحانه وتعالى كتاب الاضرار والابرار ضد الفجار الذين يعملون البر والبر هو الطاعات تقوى الله سبحانه وتعالى والبر ضد الفجور إن الأبرار لفي نعيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليه كتاب الأبرار كتاب أعماله كتاب أعماله فالأبرار والفجار تكتب أعماله تدون وين يكون كتاب الأبرار وين يودع فيه في عليه السماء السابعه تحت العرش في اعلى شيء واما كتاب الهجر فهو في اسفل سافلين الله لا لفي عليين وما ادراك تفخيم له ما عليون عليون لا يعلمه الا الله مكان لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى مكان واسع مكان مكان فيه من كل نعيم فيه من كل سرور لفي علين وما أدراك ما علين كتاب أي كتاب الأبرار مرقوم مرقوم مكتوب أو مرقوم يعني مختوم لا يزاده ولا ينقص يشهده المقربون يحضره الملائكة الكرام يحضرونه وهو عندهم بأعلى شيء أشهده المقربون ثم قال إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم نعيم لا يعلمه إلا الله بخلاف الفجار فهم في سجين في الآية الأخرى وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعيم في الآخرة ورفعه في الآخرة ونعيم في الدنيا أبرار في نعيم في الدنيا راحة النفوس ولذة القلوب وطمأنينة النفس خلاف اولئك فهم في وحشة في دنياهم وفي قلق حتى إنهم ينتحرون اما المؤمن فهو مشرور في ايمانه وفي دنياه ان اصابته الضر صبر عليها وانتظر الفرج وان اصابته السراء شكر الله عز وجل فهو في نعيم في نعيم في الدنيا وفي نعيم اقوى منه واشد في الاخره اما اولئك فهم في شقاء في الدنيا وفي عذاب في الآخرة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في أعمى بسأل الله العالم إن الأبرار لتوكيد من الله إن كلمة توكيد بل هي موضع أهل قسم مقدر والله إن الابرار لفي نعيم لأن اللام هذه لام القسم ان الابرار لفي نعيم اللام لام القسم ففيه قسم مقدر اي والله ان الابرار لفي نعيم لفي نعيم فسره بقوله على الارائك اي المجالس مرتفعه جمعها ريكه وهي المجلس المرتفع ولا يعلم هذه الاراء الا الله ليست مثل عرايك الناس في هذه الدنيا الكنبات اللي يقولون في الدنيا لا هذه ارائك لا يعلمها الا الله الذي خلقها سبحانه وتعالى على العرايك ينظرون ينظرون الى أي شيء الى الله جل وعلا ينظرون الى ربهم تقر عيونهم برؤيته تنعمون بها لانهم امنوا به في الدنيا تتجلى لهم في الاخره ليروه عيانا بابصارهم فلذذون بذلك اما الكفار فهم كفروا به في الدنيا وجحدوه الله استجب عنهم في الاخره وإنهم انهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون وهذا اعظم عذاب عليهم ونكال وإهانة على العرائف ينظرون ينظرون إلى الله وكذلك ينظرون إلى النعيم الذي حولهم وإلى ملكهم في الجنة وينظرون إلى أعدائهم يعذبون هم ينظرون إلى هذه الأشياء إلى الله إلى ما لهم من النعيم إلى أعدائهم كيف يصنع بهم الذين آذوهم في الدنيا وضايقوهم ماذا يصنع بهم تعرف في وجوههم في وجوه الأبرار إذا رايتهم عرفت أنهم أبرار من صفاتهم وما يظهر على وجوههم من النور والمسرة والانبساط خلاف في الكافر ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره والفجر اما وجوه المؤمنين فهي مضيئه مستنيره تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة بالضاد هي البهجه تظهر عليهم البهجه والسرور لان الفرح يظهر على الوجه والحزن يظهر على الوجه ايضا الوجه هو الصفحة التي تظهر عليها من حالة الإنسان من خير أو شر ومن سرور أو غم تظهر على وجهه تعرف في وجوههم نظرة النعيم ثم ذكر شرابهم يسقون من رحيق الرحيق هو الشراب المنتهي في الحلاوه والطعم وهو الخمر خمر الاخره ما هو مثل خمر الدنيا قبيح منتن مر يغيب العقل لا خمر الآخرة مسلوبه عنه كل افات خمر الدنيا لا يصدعون عنها اي لا يصيبهم صداع مثل ما يصيب شارب الخمر يوجع راسه ولا هم عنها ينزف ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون اي لا تنزف اموالهم في الخمر كما الخماره في الدنيا تذهب أمواله هل أعطاهم الله اياها بدون ثمن قولنا من الرحيق مختوم هذا الرحيق مختوم ختامه ايش؟ ختامه مسك اطيب رائحة هو رحيق وايضا مختوم بالمسك تطيب رائحته فيلذ طعمه وتطيب رائحته ختامه مسك، وقيل ختامه يعني آخر اخره آفره مسك، اخره مسك، <تصفيق> ختامه مسك، وفي ذلك في ذلك النعيم وهذا الشراب فليتنافس المتنافسون أمر من الله جل وعلا أنه يجب أن يتسابق المتسابقون إلى هذا الشراب وهذا النعيم بالأعمال الصالحة لينالوه في الاخره هذا هو السابق الذي يحوز على هذا هذه الارائك وهذا النعيم وهذا الشراب هذا هو الفائز ليس الفائز الذي ضيع دنياه وآخرته إن شغل بالله واللعب والملذات العاجلة ترك العمل الصالح هذا هو الذي ينبغي ان يتسابق اليه المتسابقون ولا يتسابق على الدنيا الفانية نعم تاخذ من الدنيا بقدر ما يغنيك الله به لقدر ما يغنيك الله به وتستعين به على طاعة الله لكن لا تكون الدنيا هي غاية مطلبك وأكبر همك وفي ذلك اليتنافس المتنافسون المتنافسون هم الذين يتسابقون أيهم يسبق وهكذا كانت حالة أهل الإيمان كل واحد منهم يحب أن يسبق الآخر سابقون بالأعمال الصالحة في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله في قيام الليل في الطاعات يتسابقون إذا واحد بلغ أنه لا اكثر أكثر منه اجتهادا يغتم بذلك يغتم بذلك لا يريد أنه يسبقه أحد هكذا حالة الأبرار أهل الدنيا يتسابقون للدنيا الفانية وهؤلاء يتسابقون إلى الأخرى الباقية هذا هو الفرق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه أي هذا الرحيق المختوم مزاجه أي يخلط من تسنيم عين عين مرتفعة من التسنيم وهو الارتفاع تصب من أعلى الجنة ومزاجه من تسميم ثم فسر هذا التسميم بقوله عينا عينا تنبع من أعلى الجنة وتصب فيه عينا يشرب بها اي يشرب منها المقربون لأن المؤمنين على ثلاث طبقات الظالمون لانفسهم الذين هم اصحاب كبائر و الله عليهم او يعذبون في النار بقدر جرائمهم ثم يدخلون الجنه هؤلاء الظالمون لانفسهم لكنهم من المؤمنين ليسوا كفارا بالكبائر التي دون الشرك لا يغفرون لا تزال معهم صمة الإيمان هذه طبقة الطبقة الثانية فوقهم وهم الأبرار فالظالمون ليومسهم خلطوا اعمالا صالحة واعمالا سيئة أما الأبرار فإنهم تركوا السيئات وعملوا الطاعات وا على على ذلك ومنهم مقتصد والمقتصد هو الذي يقتصر على فعل الطاعات وترك المحرمات هذا المقتصد يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات ومنهم سابق بالخيرات هذا الطبقة العليا سابقون سابق بالخيرات وهم الذين تركوا المحرمات تركوا المحرمات وفعلوا الواجبات والمستحبات شوف المقربون تركوا المحرمات والمكروهات وفعلوا الواجبات والمستحبات أكمل عمل من الأبرار ولذلك لذلك صاروا فوقهم في الجزاء عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى قال سبحانه وتعالى فمنهم مقتصد؟ ثم أرثن الكتاب من عباده ومنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه وجنات عدن يدخلونها فمنهم ظالم لنفسه هذه الطبقة الأقل ومنهم مقتصد ومنهم سابق جنات عدن يدخلونها. جنات عدن كلهم يدخلون الجنة هذه بشرة حتى العصاك يدخلون الجنة جنات عدن يدخلونها خلونا فيها من أساورا من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطغينا من عبادنا وهو القرآن ورثناهم القرآن آخر الكتب فمنهم ظالم لنفسه مع هذا الكتاب ومنهم مقتصد في هذا الكتاب يأخذ الواجبات ويترك المحرمات ويكتفي بها، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط ترك حتى بعض المباحات من باب الاحتياط ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها وعدهم الله بالجنة جميعا الظالمون لانفسهم والمقتصدون والسابقون من الخيرات. وهنا يقول يشرب بها المقربون تسنيم شراب المقربين من التسنيم وهو أعلى الشراب يشربونه خالصا صرفا أما الأبرار يشربونه مخلوطا يشربونه مخلوطا مع غيره يشربون الرحيق مخلوطا بالتسنيم هذا شراب من شراب الأبرار المقربون يشربون التسنيم صرفا غير مخلوط بغيره عين يشرب بها المقربون ثم ذكر الفجار والكفار لما انتهى من المسلمين المؤمنين بطبقاتهم ومنازلهم ذكر الكفار والمجرمين إن الذين اجرموا ان الذين اجرموا وهم الكفار كانوا من الذين كانوا متى في الدنيا كانوا من الذين امنوا يضحكون تنقصونهم يتنقصونه هؤلاء مغفلون هؤلاء سطحيون هؤلاء يعيشون في القرون الوسطى هؤلاء ظلاميون وهؤلاء يلا خذ من الأوصاف الذنين كما تعج به بعض الصحف الآن والفضائيات سخرية بالمؤمنين سخرية بالمؤمنين وتنقص للمؤمنين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا في الدنيا يضحكون ويتنقصونهم ويتندرون بهم ذهولا مطاوعه ذهولا مشهددين ذهولا صطفيون هؤلاء إلى آخر ما يقولون كما لا يخفاكم كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم إذا مر المؤمنون بالفجار صاروا يضحكون عليهم وإذا مروا بهم يتغامزون يتغامزون يغمزونهم ب بابصارهم بألسنتهم بإشارات سخريه إشارات سخرية إذا مر بهم أولياء الله تغامزوا بينهم من باب السخريه بهم واو قيل واذا مروا بهم يعني مر الفجار بالمؤمنين يتغامزون بالمؤمنين تنقصا لهم يشير بعضهم الى بعض بلسانه بيده بي بعينيه من باب السخريه وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى آلهم انقلبوا إلى دورهم ومساكنهم وإلى أهليهم إذا انقلبوا إلى آلهم انقلبوا فكهين فكهين بما نالوا من المؤمنين يتحدثون به ما هم يندمون على ما حصل بل يتفكهون بذلك ويسرون به وقيل وإذا, مر وإذا إلى أهلهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أن يجدون في بيوتهم النعمة والمآكل والمشارب والمسرات في الدنيا ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى لا يشكرون الله عز وجل فهم أساءوا في حق الخلق وأساءوا ايضا في حق الخالق لا يشكرونه على نعمته وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فتاهين وإذا رأوهم إذا راى الفجار المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون لضالون عن الطريق الصحيح عن التقدم عن الرقي عن الحضارة عن المتعة مخطئون في عملهم هذا ويبون الناس يتبعونهم ويبون الناس يتركون ما هم عليه ويتبعون هذا المنهج اللي هم عليه هذا ضلال عندهم الهدى يكون عندهم ضلالاً وعياذه الله إن هؤلاء لظالوا وهذا شيء مشاهد الآن هذا شيء مشاهد الآن من الكفار ومن المنافقين ومن الفجار العصات اصحاب الشهوات هذا مشاهد من عملهم مع المسلمين في كل مكان وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء, هؤلاء الأدخياء الأبرار لضالون عن الطريق الصحيح الذي هم عليه من أمور الدنيا وأمور التقدم والرقي والحضارة والمتعة في الدنيا والمسارح والسينما وغير ذلك ويحرمون أنفسهم وكل شيء عندهم منكر كل شيء هذا يقولون هذا واضح وموجود الآن.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 وخموه للصحف والجرائد والدنيا ادنى خطأ ولو حتى لو لم يخطئ لو يكذبون عليه ولو كذب هذه مصيبه واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لظالمون وما ارسلوا عليهم حافظون يعني انتم تتبعون المسلمين والابرار تحصون عليهم الاخطاء ان كان لهم اخطاء وتنسون ما أنتم عليه من الكفر والضلال والأخطاء العظيمة المهلكة وهكذا حالة الشقي يتتبع اخطاء غيره ولا ينسى أخطاء نفسه كالذي يقولون يرى القذات في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه هكذا حالتهم والعياذ بالله وما أرسلوا عليهم حافظين أنتم عليكم انفسكم أما هؤلاء أتركوا لهم طريقهم واتركوا لهم عملهم ولا تحصوا عليهم الأخطاء والزلات وال... التي لا يسلم منها لا يسلم منها بالغالب أحد وما أرسلوا عليهم حافظين قال تعالى فاليوم الذين اليوم أيوم أي يوم القيامة فاليوم الذين امنوا شوف انعكست الامور الذين امنوا من الكفار يضحكون الذين يضحكون منهم في الدنيا صاروا يضحكون منهم في الآخرة من باب الجزاء اذا راوهم في العذاب والهوان والذل والصغار يضحكون مسرورين بأن الله أنصفهم من أعدائهم أنصفهم من أعدائهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وين يضحكون فيه على الأرائك على الأرائك المجالس الرفيعة يشرفون على الكفار في جهنم وهم يعذبون والعياذ بالله لأجل تقر عينهم بعدل الله سبحانه وإنصافه لهم اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ينظرون إلى أي شيء ينظرون إلى أعدائهم وهم يعذبون ويهانون نسأل الله العافية وينظرون إلى ما لهم من النعيم والسرور وأعلى من ذلك ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى ينظرون إلى وجه الله الكريم وينظرون إلى ما هم فيه من النعيم وينظرون إلى أعدائهم يعذبون في الجحيم مست الله العالم ولهذا ما قال ينظرون إلى كذا بل أطلق أنا الارائك ينظرون, ينظرون ينظرون كل شيء على الأرائك ينظرون قال تعالى هل, هل ثوب الكفار أي هل جوزي الكفار بمعنى قد جوزي هذا استفهام تقرير استفهام تقرير هل, هل ثوب يعني قد ثوب ثوب أي جوزي الكفار ما كانوا يعملون في الدنيا كانوا يعملون الدنيا وانظروا <تصفيق> الى انه في اول السورة قال ويل للمقففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوهون واذا كالوهم او وزنوهم يقصرون فهم يتنقصون تنقصون الناس في اموالهم البيع والشراء والغش والخداع ويتنقصون الناس في مقاديرهم واماكنهم يبخسونهم، يبخسونهم أموالهم، ويبخسونهم قدرهم، ويتنقسونهم، كما ذكر الله في آخر السورة. فهذا تطفيف في في الأمرين، تطفيف في الحقوق، تطفيف في ال الأقدار والمنازل. لا ينزلون الناس منازلهم. نسال الله العافيه الحاصل ان الكفار والمنافقون واهل الشر مهما تطاولوا ومهما قالوا في المؤمنين فان الامر سينقلب عليهم سينقلب الامر عليهم المؤمنون صبروا في هذه الدنيا صبروا في هذه الدنيا على هذا الكفار وانتهى و... انتهى أداه وانقطع لكن الكفار صاروا إلى مصير ما ينقطع ولا يفنى والعياذ بالله. انظروا الفرق بين هذا وهذا انظروا الفرق بين هذا وهذا الحاصل أن الله صور لنا أحوال أهل الشقاوة مع أهل الإيمان في هذه الدنيا وأخبرنا عما يكون عليه الأمر في الاخره وأن هذا سينعكس عليهم، فيصيرون هم الأذل هم يصيرون هم الأذلين يوم القيامة، والمؤمنون هم الأعلون يوم القيامة. هذا مما يعزي ويسلي المؤمنين في أن يصبروا على إيمانهم، يصبروا على دينهم، يتمسكون بذلك. ويعتبرون ما ينالهم من الكفار رفعة في درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى إذا صبروا وثبتوا على دينهم ولم يتزعزعوا نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ويل هو واد في جهنم وهل قولنا يا ويلك هذا دعاء على الإنسان بذلك ويل كلمة وعيد ويل كلمة وعيد وهذا الوعيد فسر بأنه واد في جهنم وفسر بأنه كلمة عذاب وفسر بأنه دعاء بالويل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن يسمى الأولاد ببعض آيات قد وردت في القرآن أو كلمات وردت في القرآن كاسم تسنيم لا بأس اذا أبدا ما فيه ما يمنع من ذلك ولكن الاسم الذي فيه تزكية الاسم الذي فيه تزكية هو, هو مبالغة في التزكية يكره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم أن المؤمنين بالجنة يتفاوتون في الفضل فكيف نجمع بين هذا وبين أن المؤمن يأتيه كل ما يتمناه في الجنة فهل إذا تمنى, درجة إذا تمنى درجة من هو أعلى منه يحصل له ذلك لا لا يحصل له ذلك لكن هو ما يرى أن أحد أسعد منه الله يلقي في نفسه الراحة والقناعة والنعيم حتى ما يرى أن أحدا أحسن منه نعم ما بينهم في الآخرة ما بينهم تغاب ولا تحاسد كل مسرور بما هو فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة المقربين؟ وكيف يكون ذلك إذا عمل عملهم يكون من المقربين إذا عمل عملهم أو بالتمني إذا عمل عملهم صار منهم مع الإخلاص لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقع في بعض الذنوب هل يعد من المتقين الأبرار أن ذلك وصف لمن لا يقع في ذنب الذي يقع في الذنوب الصغائر الصغائر لها كفارات مكفرات وأما الذي يقع في الكبائر هذا ينقص إيمانه ولكنه لا يخرج من الإيمان وهو بين أمرين إما أن يعفو الله عنه وإما أن يعذبه بذنوبه ثم يخرج من النار نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى كلا ان كتاب الابرار لفي عليين الذي في اعلى درجات الجنه هل هو الكتاب او صاحبه الخبر عن الكتاب واذا كان الكتاب في عليين فصاحبه في عليين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل في قوله سبحانه وسعالى اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون دليل على جواز أن أقابل من تنقصني لان تنقصه في الدنيا لأنه جاز في الجنه ذلك على سبيل المقابلة لأن تنقصته في الدنيا أخذت حقفته إذا صبرت عليه فإن الله يجازي في يوم القيامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى يتغامزون هل هو دليل على تحريم الغمز الغمز بالسخرية نعم الغمز مذموم لأنه لا يكون إلا عن سخريه نعم الغمز والهمز وإن لكل هم همزة لومزة يلمز ويغمز ويهمز السفات المنافقين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن أعلى شيء هو السماء السابعة لا ما قلت هذا أعلى السماوات في السماء السابعة أما أعلى شيء فهو عرش الرحمن هو أعلى شيء أعلى شيء هو أعلى المخلوقات في العرش نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بما, بما تنصحون المسلم الذي يتعرض لمثل هؤلاء الذين يسخرون منه ويصفونه بأشد واقبح الاوصاف من تشدد وظلاميه وغير ذلك نوصيه بان يتمسك بدينه ولا يلتفت الى هؤلاء تمسك بدينه يصبر تمست بدينه يصبر على اذاهم هذا شيء حصل للرسول صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق وافضل الخلق تنقصوه ووصفوه بالاوصاف وقالوا في حقه صلى الله عليه وسلم ما قالوا نعم فكيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الكفار والمنافقون لن يرضوا عنك ابدا لن يرضوا عنك إلا إذا صرت مثلهم أما إذا ادخالتهم فلن يرضوا عنك هذه خلالها قائمة هل يهمونك؟ نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وجعل القمر فيهن نورا هل هناك قمر في كل سماء من السماوات السبع؟ ما ورد هذا؟ نحط قمر ما جاء له ذكر القمر واحد القمر واحد وهل هو داخل السماوات أو هو دون السماوات الراجح والله اعلم أنه تحت السماوات, تحت السماوات تحت السماء الدنيا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما تفسير قوله سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها نعم الكفار يسخرون من القرآن يقولون الله يضرب المثل بالبعوضة يضرب المثل بالعنكبوت ويضرب المثل بالنملة هذا ما يليق بالله عز وجل الله جل وعلا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما هو وهو لا يضرب المثل إلا ما يضرب المثل إلا لبيان الحق وبيان الباطل ما يضرب المثل عبثا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول ما المراد بقول الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقوله عز وجل في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدوه كيف يجمع بين هذا وهذا نعم هذا من المشكل ولكن أجابوا عن ذلك بأن بأن خمسين ألف سنة بالنسبة للسير البطيء وألف سنة بالنسبة للسير السريع تفاوت المده هو بالنسبة لنوعية السير والله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت بعض طلبة العلم يقول إن كل نبي سمعت بعض طلبة العلم يقول إن كل نبي قد أنزل عليه كتاب فلما سألته عن الدليل قال ليس لدي دليل ولكن على الأصل أن النبي ينزل معه كتاب الكتاب على ينزل على الرسول أما النبي فإنه يتبع من قبله من الرسل ويحكم بالكتاب الذي قبله مثل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي انزلت على موسى عليه السلام يحكم بها النبيون شوف توراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من؟ النبيون فالنبي يتبع من كتاب الذي قبله وقد يوحى إليه وحيا في أشياء خاصة لكن هو يتبع الرسل الذين من قبله نعم يقول فضيلة الشيخ الله. يقول في الدرس السابق في التفسير ذكرتم حفظكم الله يقول في إحدى الإجابات ما أشكل علي وعلى بعض الإخوة وفهمنا أنكم تقولون بالموازنة بين حسنات المردود عليه وسيئاته يا, يا أخي أنا قلت لا تجحد الصواب الذي معه خصم لا تجحد الصواب الذي معه تخلي كل اللي معه كله خطأ لا هذا ليس من الانصاف هذا ليس من الانصاف فإذا قال قولا بعضه صواب وبعضه خطأ في اصاب في كذا وأخطأ في كذا أما أن تقول أخطأ نهائيا وليس معه صواب هذا ليس من العدل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كثيرا ما نسمع هذه الكلمه وهي لا تنسوا انك ما تقول كل ما معه خطأ تقول معه صواب ومعه خطا تبين او ترد الخطا وتسكت ما تقول معه صواب تسكت على الاقل اما انك تجحد ما معه من الصواب تقول ما معه صواب ابدا كله خطأ هذا لا يجوز يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كثيرا ما نسمع هذه الكلمه وهي لا تنسنا من دعائك فهل هذا مشروع مطلق هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لعمر لما اراد العمره جاء يستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك والمؤمنون يدعو بعضهم لبعض يستغفر بعضهم لبعض هذه صفة المؤمنين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوب من الخمر ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع انه في المرة الثالثة لا تقبل له توبة توبة تقبل يا أخي من كل من تاب لكن الخلاف هل يقتل هل يقتل في الرابعة أو لا يقتل الجمهور على أنه لا يقتل كل ما شرب الخمر يقام عليه الحد من العلماء من يقول في الرابعة يقتل وفي حديث إذا عاد في الرابعة يقتل حديث, حديث. لكن الراجح والذي عليه الأكثر أنه يكرر عليه الحد كل ما شرب ولا يقتل الشيخ تقي الدين يقول يقتل في الرابعة عملا بالحديث ويقول هذا صار مثل الصائل الذي لا تردعه الحدود أو مثل الصائر والصائر يقتل إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من ابنائك من طلاب إحدى حلقات تحفيظ القرآن ونتشرف بالحضور لدرس التفسير فما نصيحتكم لنا وهل من كلمة توجهية لهذا الأمر؟ نعم نوصيكم بتقوى الله احرصوا على طلب العلم في التفسير وفي غيره وفي حضور درسنا وحضور درس غيرنا من المشايخ احرصوا على هذا وفي المقدمه احرصوا على دروسكم النظاميه التي تدرسونها في المدارس في المعاهد في الكليات اللي في المقدمه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أشتل علي الخلاف الحاصل بين العلماء في كفر تارك الصلاه وعدمه مع الاجماع على كفره عند الصحابه كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق نعم الصحابه مجمعون على ان من ترك الصلاه تهاونا فانه يكفر وانما الخلاف جاء بعدهم الخلاف جاء بعدهم والصواب والراجح انه يكفر الكفر الاكبر وعلى كل حال يكفر لكن هل كفره كهر اصغر أو كهر اكبر الراجح أنه كهر اكبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لم أجد أحدا أتتلمد عليه في اللغة العربية سوى رجل قد حذر منه بعض طلبة العلم الكبار من عقيدته لأن اللغة يقولون عقيدة فلتاخذ اللغة عن أهل السلف أضمن وابغض ولو تأخرت في طلب العلم كثيرا لأن أكثر هؤلاء يقول أشعري فهل أطلب علم اللغة عند هذا الرجل أم لا مع العلة وفقكم الله يا أخي اللي يدرسون اللغة كثيرون والحمد لله يدرسون النحو كثيرون أطلب من يدرس النحو وهو صاحب عقيدة سليمة وستجد إن شاء الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول صليت مع امام وقرا في الركعه الثالثه سوره الفاتحه متعجلا بقدر لم أقدر, لم أقدر أن أقرأها فيه فلما انتهى من الصلاه قمت وجئت بركعه اخرى ثم سلمت هذا غلط تكفي قراءه الإمام إذا لم تتمكن فانت معذور يا اخي إذا لم تتمكن من قراءة الفاتحة خلف الإمام فانت معذور وتسقط عن قراءتها وتكفي قراءة الإمام والحمد لله نعم نعود فنؤكد على قضية ما مع المخالف من الحق أو من الصواب فنقول أنت بين ثلاث حالات انتبه بين ثلاث حالات إما أن تقول ليس معه حق ابدا وكل ما معه خطأ هذا لا يجوز الحالة الثانية أن تقول أصاب في كذا وأخطأ في كذا وهذا هو العدل الحالة الثالثة أن تبين الخطأ وتسكت وأن تقول عنده خطأ ولا عنده صواب تبين الخطأ فقط وتسكت هذا لا بأس لكنه أقل من اللي يبين ويوضح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تهاونا بعض الناس في الرشوة يقول تهاونا الناس في الرشوة بعدما أفتى بعض طلبة العلم بجواز دفعها عند عدم التمكن من أخذ الحق إلا بذلك فما توجيهكم وفقكم الله في هذه المسألة التوجيه أن بالحديث لعن الله الراشي والمرتشي نأخذ بالحديث ونقول الرشوة حرام ولا يجوز فعلها بحال من الأحوال هذا الذي نقول وإن كان بعض العلماء قال إذا لم تتمكن من حقك هذا مخالف للدليل رسول الله عن الراشي والمعكشين كيف نستثني ونقول تجوز الرشوة في بعض الأحوال نعم, نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل من نصيحة توجهونها لبعض الكفلاء لما فيهم من سوء هل من نصيحة توجهونها لبعض الكفلاء لما فيهم من سوء معاملة لبعض مكفوليهم وكذلك نصيحة للمسؤولين لوضع حد يرضع الكفلاء الذين يسيئون معاملة المكفولين أو يؤخرون رواتبهم أو غير ذلك الظلم لا يجوز مع المكفولين ولا مع غيرهم ولكن الأجير من باب أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطو الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خصما يوم القيامة لمن استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه حقه خاصمه الرسول يوم القيامة سأل الله العافية فعليهم من يتقوا الله وأن يعطوا الاجره أجرتهم نكفولين حقوقهم ولا يظلموهم هذا الذي نوصي به وأيضا الحمد لله في جهات حكومية ترفع لها الشكاوى في هذا الأمر هناك نظام عمل هناك وزارة للعمل ترفع شكوات في الظلم الذي حصل عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الشخص الذي يدافع عن آخر يعتقد في نظرية التطور ما حكم شخص يدافع عن آخر يعتقد في نظرية التطور وولادة آدم من أب وأم ويقول أنا لا أعتقد هذه المعتقدات ولكن هذا تأويل مسموح به ولا يخرج صاحبه عن الإسلام فالمسألة خلافية الله العافية هذا كلام باطل ما يخرج صاحبه عن الإسلام هو كذب قوله تعالى خلق آدم من تراب يقول لها انه طرد وتطور وصار انسان مش هل أكثر من هالحاد والعياذ بالله وتكذيب آيات الله عز وجل هذا هو الإلحاد والذي يدافع عنه يأخذ حكمه لأنه رضي بفعله وبرر فعله فصار مثله في الحكم نسأل الله العافية فعلى الإنسان ان يحفظ لسانه من هذه المزالق وهذه الأمور ويلتزم بالحق ولا يدافع عن أهل الباطل ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل آه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا رجل ليس لي أب أنا رجل ليس لي أو من يقوم بتكفل لأعباء زواجي الزواج الشرعي وما زلت طالبا فهل يجوز لي زواج المسيار وذلك لأنني لا, لا آمن على نفسي من الفتنة زواج المسيار ما هو من صالحك يا أخي ما هو من صالحك وليست فيه منافع الزواج إلا شيء واحد وهو قضاء الشهوة فقط فننصحك بالصبر قال جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التصفيق للنساء في الزواجات والأفراح لإعلان لا. التصفيق ما يجوز لأنه تشبه بالكفار إنما يجوز التصفيق للنساء في الصلاة إذا سهى الإمام فإنها تنبه الإمام بالتصفيق هذا الذي اراد به الدليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرات في كتاب الباعث الحديث وهو, كتب وهو أحد كتب مصطلح الحديث نعم. أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ذلك أنه كافر فهل هذا على إقلاقه؟ نعم وهذا هذا هذا واضح الذي يكذب على الله او يكذب على رسوله متعمدا فانه يكفر ما بعد هذا الكفر شيء يكذب على الرسول متعمدا والرسول مبلغ عن الله هو يكذب على الرسول ويلزم من هذا أنه يكذب على الله أيضا لانه للرسول لا مبلغ عن الله عز وجل ومن أظلم من, من كذب على الله أظلم الناس من كذب على الله وكذب بالصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا ان يتبوى مقعده من النار نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله يقول دولتنا تصرف مبلغا من المال لاجل شراء كتب وذلك للطالب المبتعث قد يتاخر صرف هذا المبلغ فهل يجوز لي شراء كتب من حسابي الخاص ثم بعد ذلك إذا صرف المبلغ المختص بالكتب اخذه لنفسي في مقابل ما دفعته من حسابي سابق نعم هذا حق لك هذا حق لك إذا خدت قدر ما دفعت هذا حق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال إن شاء الله فلا حنس عليه سؤال متى تقال المشيئة هل تقال قبل الحلف ام بعده مع الحرف. تقال مع الحلف يقول والله ان شاء الله لا افعلن كذا والله ان شاء الله لا تصدقن لا نصلينا صلاة نافلة او افعل كذا وكذا هذا استثناء هذا استفنا في اليمين ينفعه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم زيارة القبور للنساء هذا شيء معروف واعلن عنه ويذكر في الحديث لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج في روايه اللعن الله زائرات القبور وهل بعد اللعنه هل بعدها شيء الا يجوز للمراه ان تزور القبور لكن تدعو للميت، تدعو لقريبها من غير زيارة تتصدق عنه تعمل له الخير من غير زيارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الكذب من أجل مصلحة الدعوة لا كذب لا يجوز لا يجوز أبدا الكذب وليس فيه مصلحة للدعوة بل فيه مضره للدعوة نعم وهذا يقول حفظك الله يقول يقول ما حكم الحلف وهو كاذب كان يتصل شخص على الزيت ويقول لي الوالد قل له إنني غير موجود فهل يجوز لي أن أكذب وأن أحلف على ذلك؟ قل غير موجود قل اللي قالك الوالد ولا تحلف ما يجوز لك تحلف كاذبة هذا هذا من الفجور يمين فاجرة نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا القول صحيح وهو ان البر والتقوى كالإسلام والايمان فاذا اجتمع افترط لا من احد قال البر والتقوى بمعنى واحد البار هو المتقي والمتقي هو البار اولئك الذين صدعين ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر إلى ان قال في ختام الايه اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون فدل على أن البر والتقوى أنه سواء. نعم. يقول فضيله الشيخ خفقكم الله يقول ما حكم من يضع علامة على قبر أحد أقاربه كي يعرفه ويزوره ويدعو له ما قاله إذا لم تكن كتابة ولا تلوين بالنور وبالضوء يا وبال... اذا كان مجرد خط ولا حجر يضعه عليه ما له معنى بحيث لا يعرفه الا هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من اجل ان يزوره عليه الصلاه والسلام هل مانع يضع عليه حجر يضع عليه عصا يركز فيه عصا يخط عنده خط أو ما أشبه ذلك من العلامات التي لا يعرفها إلا هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المحلات التي تبيع السلع تكتب لوحة وهي البضاعة لا ترد فهل هذا جائز؟ لا أو جائز ترد إذا كان فيها عيب. ترد هذا حكم شرعي كان فيها عيب فإنها ترد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اتفق أهل قرية من القرى لإقامة صلاة الاستسقاء حتى يتواجد ال... اتفق أهل قرية من القرى لإقامة صلاة الاستسقاء حتى يتواجد الجميع وضعوا وقتها في الضحى وليس بعد ارتفاع الشمس مباشره فهل لهم ذلك؟ إذا احتاجوا إلى هذا لا باس وليس لي صلاه الاستسقاء وقت محدد يجوز يستغيثون اول النهار اخر النهار بالليل اي وقت الحاجة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل قوله سبحانه وتعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون هل هذا من نصوص الصفات لا أيدينا هذا جمع والله جل وعلا يخلق بيده مثل خلق آدم بيده ويخلق بواسطة ملائكته الكرام الموكلين بالأعمال التي وكلها الله إليهم نعم وكذلك حفظك الله يقول وقوله سبحانه وإن تعجب فعجب قولهم هل هذا من نصوص الصفات؟ لما هم منسوبين الله وإن تعجب ايها الرسول فعاجبهم قولهم لمن يتعجب عاجب لمن يتعجب نعم يقول فضيلة الشيخ الله. لكن فيها حديث تدل على إثبات العجب لله عجب ربك من قنوط عباده هي حديث تدل على أن الله يعجب نعم يقول فضيلة الشيخ الله. يقول يذكر بعض العلماء أن من السنن المهجورة في الصلاة حذف السلام فمن يذكر بعض العلماء أن من السنن المهجورة في الصلاة حذف السلام فما المقصود بذلك يعني لا يمد صوته بالسلام إنما يلقيه بدون مد صوت نعم انتهى الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على دين محمد على آله وصحبه يجمع.